ب أ ن ربك أ و ح ى لها يومئذ يطهر الناس أ ش ت ا ق ا ليروا أ ع م ا ل ه ا فمن يعمل مبطال ذ ر ة خيرين و م يعمل يرى طال من ذرة شر